أَلَم يَرَوُ أن خَلَقُ نَ لَهُم مِمَّا عَامِلَ أيدينينَ أَعَامَم فَهُم لَ مَلِبُون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 واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون لا يكفي فهُم وَهُ لَهُ يدُ فَل حظُكَ قَلُهُم فل يحظكَ قَهُ إِ نَلَ ماَا يُوسغونَ وَما يُِنُون إِ لَ ما يوسونَ وَما يلون أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من روام وهي رميم وخرج منها مثل ونسي خلقهم فقال من يحيي الا يغنم وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشجر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 وَالخَلْقُ لَهُ عَني إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ له كن فيكون رب الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون رب حانا كل شيء واليه